113. ونصرني بما كذبون 114. قال عما قليل ليصبحن نادمين 115. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين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 تَرَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وأخاه هارون إِ فِعَونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْ بَْرُوا وَكَانوا قَوْمَ عَين فَقَاُ أَنُؤِّنُ لِبَ شَضَين مِثْ لِنَا وَقَومُهُ مَالَنَا عَابِذُون فَكَذَّبُهُ مِنَ المُهكِين. 117. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 118. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 119. 110. وعملوا صالحا 111. بِمَا بما تعملون عليم 112. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 113. فتقطعوا أمرهم بينهم 112. كل حزب بما لديهم فرحون 113. فذرهم في غمرتهم حتى حين 114. أيحسبون أن ما نمذهم به من مال وبنين 115. نسارع لهم في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 114. وَجِلَةٌ وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 115. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 116. ولا نكلف نفسا إلا وسعها 117.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 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 110. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون 111. مستكبرين به سامرا تهدرون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 للحق واثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 112. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين 113. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 114. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن